وَهِيَ نَاعِمَةٌ بِرَجْلِي وَرِجْلِكُمْ آمِنٌ فَالجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَتَجِرُونَ فَجَعَلَ رَبُّهُ أَنَّهَا هَلاَ قَوْمٌ مُدْرِمُونَ فَأَشِي بِغَبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُصْطَبُونَ وَأَطْرِقِ الْبَحْرَ رَهْوًا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إصر كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا به إسرائيل من العباد المبين من فرعون إنه كان عاليا من المسرسين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إنها أولى إلى إن هي إلا موسة الأولى وما نحن بمن شر فاتو بأباءنا إنكم صادقين أو مخير أم خم صبع والذين من قليل أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أثرهم لا يعلمون حاجة كان بك عروه قبل عاما يا عائدة فضلية صبنات وكاميرا صورة الدخان ولقد خفنا قبلهم قوم فرعون. لا يفقه الله من البريش يأذون كني لق على أبواب قلدهم مشاعك الوقت. هذا أنا خبث مهان وساعي من وحول من من الصعود وفخ السالك لو حا حتها واستوادها صحها. هي ترجع إلى ثق ياماتنا مال كوي. غورن قال والله قال طبعا قوم الذين حالوا الكوردينيه فرس قوم فرعون فرعون قالوا ان في الامتحاني وجاءهم رسول كريم فقال قد قدرت لكم امتحان الى يضبطه القصاري وقال الكلام بحايه ضد دهينيه وكاديره الى مرت على واجبين ضد تراعيو قرنقنيو الى قلنا حيتنا الجنه قالوا مره هذه الدنيا جير ودن ayagu wuxuu arkay nabiga nabi lahaa roob dadka lagu ka saaro loo imtixaanay waalagaa horeeyay waalay yuhaan wa ta'al oo fir'aawn iyo qoomkiis aan imtixaanayo ee waydeen youn waxa ku dhacayna dawladu yahay wajaha rasuulun kariim rasuul ilaay al-kifa sharaf walan kale iyo qiimad walan iyo karaam ah ayaa u yimid an adduu wagaa uu yuhu an adduu iriya ilaah abdullah ana adduu ee dayi أنا جاه إله آه وله إله إستودي هقاصام دعي عبد الله سبحانه وتعالى إستود جت عليه حاجة وداي هاي جود بايدان وهاي لكم رسول أمي رسول أمي أنا من هنا حي رسول إله سبحانه وتعالى ورسول نملة أمي إيه إستعارا بعن هاي وسائر على الله غلاي سبحانه وتعالى قال لنا ادمو نقسان تذكك بني انني انوي اسيكم حول الله الرسولان ديول بنين الله المبين حق <تصفيق> دليل ان الرسول هي واله حق يسع ان كصو الله يسودك اذن وصاوي لا عسى ان ما ان قال به حب دغيو ربكم ان تجيوا الى الدشان لا يعلم كوغ دلينا ولكن انا دعاه الى الدشان الى ربكم الغالي الى الله سبحانه وتعالى انك ابدا الى ملهين الى الله سبحانه وتعالى اخترنا يو كنكم ان قال هذا غصه ما شاء ولم تني ولي حتى اذا يشن وين وحان وقت فترى حتى اذا يجي تحت دين مكه يغثو غادوا دبك يغداه او ان يربنا في من في جاي ودواك إلهي من أنتنا ربنا كورا فدعاء يبرين ما و ربي و ثم يريد أن هؤلاء تفرعون يقوم فيه القوم و المجرمون و أقول إجرام كورئ بيهو و أقول الدم جوري إمتو آدي آل سربتي حتى أن ترين و يأنشاء عنه فأسرق إلهي سبحانه وسعاد إلهي أمر كالسفية مرتب سلا يدعوه و يجب سنخير كمسر صاد فأسرق قولي بعبادية أبو مالي يبن يتعايا ليلا هلي إنكم ينكم مثلاً أنا قولاً صفر إلى سين إن دينه هي أنا وإن صدر الجليان هذه النماذجورة بآل محمد وتعالى أبداً ما رجع بضاعف البحر بضة فهون يلا فروح سبع أي ساعة كرتك فهون تعاقينا من فريد نود يلا فرانق الدجنة بضة فرع فقط نبي الله موسى مرق بضي كرب حي أي وصول ضانع فترين زملوش كل الصار يقصون نقطة سعى الو هيثمانو سبحانه السيد الجو فاعا فراك القهوه يلو تصيبا قد الجل ونبدا كانو دمتي ماشي يوري قلالان فاي او ساوف بنان خو فرنتا حالكن هدا عبد كغه تكته كو مرته ايت هاي دات بالضبط راون كو وها دجان بالا تاكن يلو غدوا دداكا يعني يلو سا تا نيي شنو نيكي وداي نوق يلو سيرا باو ووترا استا وفرنتا حاج إنهم إياه وقوة طوصوا عليه لو وإسدلسوا علينا سألتقى إذا أدتك يقول له جندوا إذا مغرقون على قرسناي ليه قوة فانايا ويولبقتي يعني فرحة شقع برد قال له وثيث معانا وسعى وإهلا كم تركوه ولي كم بضناء ترقون إنت كثا من جنات دارجة وعيون إلا بياء والزروع إن هاشن حشن أنت, انت كثا ومقام جريو إنت كثا كريم أو قرصة. قوليها يا رقورة السلامة هي كفر الجاية هي خنبغاً دجاناها كرة حيثاً أو هيكتها كان بضنا وقال لي ثم هاي قوليها قوة اللي سيحر وكثة يا مالوه صرحاً لو عالي قولي جارة يا صار إيه قوليكم دي برواتوا موسى حبارة وكيهة خبر منسع على أمواله له الطواهة والبابي وهو أقول لي ويدها بتوعلوه ومدارو والذروه برانا زرع من كاشي ما كثر بخان قدار كثر الله او اي كبران بلانا بيرق ان جنات وبيرها كانوا اها فيها او اي كانوا اها فيها يادها ساكنه كل راح يستوي نعم اي عين كل راح يستوي اي كفان بلانا هاي العطف كذلك قال siyaankoo aad u dhaasina roo ka hayna oo gaar ka dhigineen baan oo horena u haan dhaakeenay qoomaan kale ayaa qor kale oo shalay istiinaa oo warka qoomeenna leeyna kaanu istaafuuna mashariiqal aad iyo magaariba allah ci baraknaa fi walisnaanu taa dulki mashariiq iyo oo koob istray abdan laga bixin jolooy rayd iyo leeyd aya shanay waligaa iyo waxa inna laahi wishii uu ka وحي الهدن سالبا كقا فيه كذلك السلام قوى وقبع بلينهم ناشاء وضعات مني من وورثناها ووحان لحاسينيها بنا قوماً آخرين فما بكر فقال لي ومؤوين وهذا القبضي عليهم دشرة أصطناه ومؤوين والعرض قلل للكوا وما كانوا مين المقانين منظرين أكبر له كرتول فما ضيق للكوا سواء هل كان عيباً كعد روحاً ممكن توليه اليوم يا رسول كان اللي قولي وحدث عادنا مكوف سير من كثير الحديث بوكان البرم ورسول خصتنا سبحانه في الجيش الثوريين ورسول كويه سار له ورسوله مجتة صوموا من المجتة إلى وحاء وغفرن بويا رسوله الله رب بعضه رب بعض من يحكي سوء الدعاء وحوج سوء الدعاء أرزاق خير الصماد لأن حرية ولا حاجة شيء جثاء إلهي حاجة بعض فقال عمل الكيفات قرروا فرادي في صوم في أذكار في زعادي في خير في وحاء باخر ايلهي حجي سالا طلبات بروح ابخون ملكنا دا ينتاو كدرايتاوي مال كتو ساعه كتو كد او مارا او نغيتاو كمرا او كل غران كو اخيو دراي سبحانه وتعالى الى نروح عمو انت حتى دو صيدايتين سين دو و خيداني و هردي كماكو في عنتاي او عياده الشرق ابو يتلهي انتبه انا و الى نقول لوانه هي عياده ونقونيس هردي وأحتسب النومك كما أحتسب قومك حديث عيون المخاري وحديث سكوري اجل بن حساب سنة يوان الصهسل مركن هذول كان مكنت سادنا فرادش كان أجل خوش حسب سنة مركن نلك الصقاب صنابع رواج بابي أسر المريج لي من نوق عمل في المريج من نشريك لأي خير وغش وذري لأن حيصة إلى أسرة دري أي أون الثول صق صوما قول كنا نلك الصقلي من سايح هذا نشجت وجوهه كون سبحانه وتعالى صحيح نشره عليه رسولنا أن ينصر عدده. قول يا ليت كل راسنجت وعي ياإلا في راسنجت والمرجستوى كاسو أكتر سواه وعي ساو. ذلك الصعوبة كمدها أو كويليها خير أكتر راسنجت وعي ساو. مرك إياك ذي خير راسنجت. لكم وين بالله سبحانه وتعالى. هذا هو. هاي أنا خير ما أنا. صوحة رسول الله وسلم صحيحها. صوحة أرك جنازة رواه. مرك أكتر راسنجي إما مستريح وإما مستريح سأصل رسول الله ورسوله، الإمام موسى النصيري زكوري. أما ومن بجرح أو نهر حيستوى يسوق رابع من وين؟ مرتب حادما، مرتفع سوستوي دوسيه روحه مول من كأ سقراها وحاء وحكره حيستع ب كأ جنته يسوق. سراد في يوم في عباد في حنوم في رفات في جاجبي في مروك في عبتي كل خير حيتان. نال وحاس صل الله عليه وسلم بسقراي سايو حال كان جناري كرب اللامي او باب لغاخه ري جنادي هو راح يتفكك الدنك يتفكك و الدنك و ضد له كان تبغى هذا زنبك هو يبقى دين ضد ارجو يواو دبان دتو او غره قضا اول و ضمانه وقف هجومه بالانه او توجد كان كره رسله الله عليه و لقى راحه فيني شدت الروح وحكرها سنه يستريح من والبلاد والشجر والدواء dumke wa karraaysan oo balaayada ku sameeyay abdoomada ka raacayso xoolo oo ka raacayso wax walba u jiraa abuurka raacayso iyo xataa soo san gacan iyo af qabilna ajjeeddo ay soo yeeyo masiibada iyo bisha ka kumahay kulli madan maafash dabtan maafii ussameeyay ee raaq qali soo muusil soo dhigey ayaa damashka dhaafay soo ما في الروضي مؤمن كه وقلت له كنا ذو البناء الله جبر رحيسا مرتبلاه الله جبر رحيسا وإلهي دون في تخريزه قلت سبحانه وتعالى صدق بوثني فما بكت ووين وأنا من كله أمن أمن لا يقبل الدين تهال عليهم قصورة السماء وصوت ووين والأرض كل كووين وما كانوا ما ينمقون منبرين بكل كرتون عقابك مكث كتير وضدي وإلهي كجده لنكروا الفجر لنكروا وقسر عنك الآن يا رسولكنا حديثك إم خزيني وريه وإلهي إلهي جفيني اللي بقول له أفكر لو كسار بيس وصف مرد بني قول له لكن هذا القاد له ولا قدم الجينان والله وألم قدم الجينان وان بدبادني بني إسرائيل حيبني إسرائيل من الألاثة ألاثة حج حج يتنكبد بادني المهم الجل هي ولا الجل يصدل وين ما هو غدون ما هو دعي هدي بيوشي لغاورة برأيو الله ان دعك الحين يباوي لك ساقورش لغاورة عي وحاسي الله من كبد من فرعونه من فرعونه عذاب كمهين كان موها وفرعون عذاب كثمينه إنه فرعون كان وفرها عاليا مزئ كوريسين مزئ كبريابوه قال ادي ايه ابتور برمبه إلا أنا ايه انا ربكم الاعب إلا ويه ما عالمتلكم اليه انا غير سافرهاو إلا أقددتك الساعة الساعة الساعة ويريك الله واحد دائما الساعة المجد عارق من المسلمين الكوة في جود إلهي آه يا ضد الله طيبة حذدك أبي آل وبرناو ولا قد اخترناهم ربن سألي مثلا هو الرمين ولا قد اخترناهم واندور الميق وعليه جيد ساي على علم علم أنولى يا هاي بان كتب دور الميقين واختقع في عينين على قالنا ان له اني دات خير ما كان اهاين بانك دات دات دات اوو شربان و الى الله ان لعنوا ان ان كفروا بني اسرائيل على لكن اختباعان شنو يرضي اي قش هذا دات اوو فضل بانك الى وجه علمي مخيالك اكثر كان كو جالين بالله اذا عيدري مره ان ما يخفنا عن دات دات هو الى الله العلم والله قلت شرناهم وان دوراني. يبني اسرائيل على علم دشي بان قدرهم علمي علم يا هلو الله سبحانه وتعالى بانقولها هنا اهل الخيري على العالمين عالم في وقت قوله الجوغي بانكبرهم يكفض بناهم وقفينهم وان في المجل من الآيات معيوين تحقوه ما معيوين بانتون فيه اي كجسة بلاهم امتحان مضيهم عدل لان وحي حدا خير يشربه وحي نأدونك ويا دول وقلوا يمتحاني وانا اتبير فايا اينا الشكرية اينا وك إلا يوصفين عيوني ترابا، أو يكمل ترابا ده اللقب الداري، أو يكمل تامر كي هنا إشي إله عاصي أنا جيه تجدي أنا أو أي كيه هو قطع إملي سيرته تجينه يمني يسلو أو ضرول جه يعني معاهم فحرى يوصفوا رجل يهضنا قرحوه جويمه قعد جم هيان أوين هيان وأذنه وأثنى ابن سايوي والحسن من الآيات آية إله إله لو قصين عيونك حجر ما عيران فيني. هي اي فكر وانته الى هي بلاء وامتحان ومغنم والامتحان عليه سبحانه وبراقيان برمبان سين دباكوين برمبان كبداين نعوين برمبان سين ان حوراي ورئيس بما توصل نور على طول كلامه واضح ان هاولا يكون لا هي ما هي ماهيتها الا ايه إن هي ماهيتها بنشاط اللهن الا موت تنا دمصل مدى مويان الاوره ايه قرئته وما نحن منه المنط عندهم بمنشرين اقوال توضحنا يو صافي دمباله سبحانه مرد بندمها لنا خلاص مرد من فوقنا الصور بهنا يوما كان دمنا مرد من إن هؤلاء يقرون وسعيين إن هي ما هي موتهم ما هدم شرهم إلى الموتة الأولى دم شرهم خرائع دون كموجين وما نعوذ مر كان دم لنا لا سأل إمام باريس سبحانه وتعالى فسول قيادة سومنين تلقون شئ سوء راعي إن كنت هذا فين سألت فيه قوة على الصاد بحنت رونا نكسرهاي عبيلا ناقحم لا سأل إمام باريس سبحانه وتعالى هو يبان نبي سجارة قلبي جلهم ربكنا قصيد نكثيل من الهوى إنك قريت تقولو ريا إن أغلب برا دقلبه لكن قال وصوها هذا أغلب برا ننفمهذ برا بنكهو أن رصده صدقين ما وراي صن قوم بؤلمي أهم إياكم خيرهم خير بغان أم قوم القبعين طبع أقول أجيسي خير بغان واللي قوي من قبلهم إياه كهري أهلكناهم وين هل أجلي إنهم إياه خانوا الحياة وين هل أجلي مجرمين بها كودن بيليارها يحيانهم إلهي حاسيكم حانه وتعال طبع يا بها عرب حياري يمان حيار آآ مكوح وين كث التاريخ راح هك ilaa ma hayntaa algo go'a ma ah eh yaanbu tikuma iyo ilaahu gaaki magaarada xeera waqtiga rasuulka jirto xeerar li jirro eraq kale seegad in barambunayso fadhb qol oo saabu boqoraa ninka fi mako weeraray oo dawanayno weerar markaas meedinat keen maree yahoodi daganay markaa ansar iyo halka markay yaan siddegii furmay oo dibaacadood ku dhacayso filmin soo toosaa markaas kale madina shemara oo soo baxayno baad biyo ma khasara oo waxa ka qaadin keri way markaa ka u yimaadganan man yahoodo waayda magaaladan nadi akhri jiraanka soo baxay doona la iyo wada khirarka ugu goolacay marka asaa deeqtiina wuxuu aradkee ahdhaan hore loo arad nimbo qor ah nimbo qor soo weyntay wax marka inay aanu yaqaanin wax oo taariikh jide marka uu hunayo muumin bunno waxa laga wadaa inay yuhuud uu ka haystay ee meedina heer meedina waxa faa'uhu nimci aanu ahno khayraha taqaha bunno ay بغض القصة اليمن. سيد عبد الله فرس تبغض قوله نعيس بولها. ثم تبغض قوله نعيس بولها. قيصرية وحلا تديه جري. الحق هي كثرة كان حرشته النجاشي تبغض القصة كثرة بحلا تديه جري. مصر وسيد عبد الله فرعون بلوجون معدل ما لوجون نعيس جري. مكة تبغض القصة صباح اليمن بوها مم من هو فصرقوا صاع واحد من سر الله عليه وسلم كان ملك عليه سبحانه وتعالى ونصر قوم فيشي ملك جديدًا تخير سويا أيها سبحانه وتعالى هلاقيه وإذا سيد جلاش ليه فمعان بالين مركو تجين باخر منار ونخير سلامان بيت سلام جي خنغلن ألا سبحانه وتعالى واضعان من كافيو وكرشز والله سام هم هو النبي له سبحانه بعت جديدًا خير برهم هم قوم الصدائع نفع سبع قوم سيسيبه خير بلان يوين الذين كوي من قبلهم هوم وسبع كور ريال كراب بالنار يوين بلان لقوه الروان قالك ما هو انها لاجنة انهم كانوا مجرمين بحرم كلها لاجنة دنبي ريال اي اجعلهم وما خلقنا مان من أبوله اصلا مواسق يوالارب يو وما بينهما يوحى ودفايا فلع ايدينا قيار ما انهو أبوله انا باعيالي انه مان, مان من أبول ما خلقناهما ما انهو من استمره يقولك يوحى ود ha kumbaano abuurayaal ugu dambaysta ah waxa in badan loo soo celiyo faan horey soo sheegnay ee makhluuqaan arnay ugu dawayni marka ilaahay wuxuu doonayo in la ugu gartan samalaaddu ka abuuray gara cimnaan ka tan barka balan ka lahayn caalamka samayay oo ku cibran qaalamaa ilaahay ku garanbay inaa maalinta fasl maalin ta badalka ka saaray qiyaamada inaa qaatsan waqtiga oo ay waad loo و اسكت كان عبد قادوم وكان قراو البري رول بجنيس سو سي من يوم الفصل ما قدرت لك الكنسايه و صاروا كون تريينو وpero لا كان دقينا كاصو وقت بو دوري اجمعنا ضمانه يوم الفصل لا يغني و سنداقين مولا قرابو ان مولن قرابري شيء عم سو وراهم يوره حسب طري روح ينروحون ويرين كرمال إله حجتنا الله هي المهيء إلا من ميئ الله نصرانين صحيح الله ولهون حريص مؤمن هاو هرو إنه إلهي هو إلهي العزيز الرحيم وكان عزيزه غالبها وأن حريصا بل إن شجرة الزقوم يدا شجرة الزقوم ردهو تعامل أثين ذات بديريا شهر أنصره نعم تطيعمر يدا أنصره بجان يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصحي يجي قبائل لا أدون خص اللعيب الدون كأوردن نرشتها فسادها نحاك كما رأينا نقول انت الله وبدأ جيد بي رسوله صلى الله عليه وسلم مالك الجيد داتي وعددك اعطمينك الهي عاتية الدنبيرياشة انت كل مولي وقالي وليبالي سبحانه وتعالي والرصاصة الهيلي وقالي يا ظليم في البطونة عراش تخصاص الهيلي ويكروه ويوعدب اليابدي انت ان حاصل الهي البوش ويكوها بيها ويكبر انت وها خطر صنطه جدة الله سبحانه وتعالى وحي ويوه خلود شيء نحصل دارية أقدار يغني ويكره يحصل بدون عرس ويذكر يغني الحنفية فيها قرب أي وكرا أقدار خذوه بعلى سبحانه وتعالى في قال كهاء وحى العظيمين على وسطها يخذه قبضة مرأي تشبه رقبة عمرية تعتيده نفطه الشغلة أنت هالك قرستان حب نفطه سوائل زحيمنا وكتوه زحيمه برتن كده جي ان كفيت عن ابو جلالي كسو دكت هاي المقتلين ومال ما ما قاموا كفوا صلى الله عليه وسلم قال لي لاي سوء امر ان ان قضر اولا كان ونبق. كان ونبق. كان ونبق. الله كفوله ما فهمت شويه ثم هو مركز مرخا صار ابنه وصار وكثر على السنة وكلها بان ملايسي سخرواه خط شعثيلوه لفط إيراس توائل الجحين وحات شعوذة أُجِدَنَوْ شعوذة أُقْرَتَنَوْ كلية أُقْرَتَنَوْ أُجِدَنَ الجحين صار بركة ثم صب وصب وعلى ملايسي كلها فوق هذه ما راح من علاج الحمل علاج آيده أُقْرَبْ يقُرْ ما راح بشي ث غشب مرخا صار ابنه كور باي أن تلقوا جاسة انك عدوك ان فعدوي العزيز في وحاه غالب غالبك هات وركلي دي الانام ما كونهو غالب الفريم تي ما موص بالله اشرف بالماء وص هاي اللي ما موش ذري كلامه بدناه دبا تسال وضح وروجي لوك العزيز شري ان هذا ما كنت ندي سم بله الله سبحانه وتمجيدينتي كانوا قد هياو كاع يوحي لميكور هذا عذاب لي ما تيوي كنت ما دي فكك خمسة رونا قوي كشاكين، وعدد مركب الذين سرق كشاكين جثثهم، كيو دي إن كان عيدان كلاوبين ونكله بند، واقن يا رباني، الله سبحانه وتعالى، وكورا مصطفين يود، في إذا قرآن تعالى وهو إنما المصطفين، رأسي لا يتعب صقيعك فقعة صقيين ص في, في, في مكان مكاني بالكثرين أمين عينه مع أفطنيات، وع الله وح، وراء حطاء تعطنيات مر، في جنات بالكثرين جنود لا رضحو. وعيون إلى الدهاء. أنا ملظة يلبسون وحيرانا من سندس حيرت كارا جرسا واصفرقا يتتابع على متقادين ويسكب الجلام. وصل أنبل أوران قصة من رأى إله إسماعيل متقادين قادت صورة صورة صورة كاركاس يراني مارب. ويجي أنبل أرقى إله ما يوري على رحلة كيسا ذنب عرفني. ويجي أنبل أرقى ثرو. يلبسون من سندس هي من آخر لكن صاوصي عندها الدرس الاردين كان لدينا دا حرمي تراج الله دا حرمي ولبس كان جلعتنا ويسندد ويستبرقنا يستيار عليك بشيران ايام متقابلين ويسكسف الجبان كذلك الثالثان وزوجناهم نحن نبقوا لي بحرور هوان قاد وعط عط واندواوين اوه اندع العط بحرورم قواعد عطين اي قابل وقرح تنهد اوه قرح دركات الغور يا كذلك الثالثان مرك أصلاً جنبه روجي إنه وكاس إله أصلاً وحى ساتف كلاماً وزوجنا ونحن نقولني بحور نهونا على عين لو أقول عند قرص يدعونا والوجي رايان في هذا ده حيلات بكل فاتحة فاتحة كل جد أمي حاري أمي فوقة أنا لما أتقطع الصم هيانو أنا كحن صرنا كع الصم هيانو أنا كذع القرمان كع الصم هيان اللبثية أرشا كشربانة جاوية هنوك بيعنيس إيا أجسل إيا دال إيا مشاكل إيا هي إيا ها ف... المعنى ما كثال ومعنى إذا سا... حرام مالي كارم مالي حاكم مال عن نوف مالي ليس؟ هذا أرثون ومسكي أرثون وم بحروح يكسر ضعونا إياوه ويجب عبطمهاي هنوك عبطمهاي إيا واحد عبطمها يدعون ويجب يراني فيها الجنة هذا بكل فاكهتين وضار كل جيس ن امنين حرائيين امن و... انتظر الايان الام الديكيه نفتانكو كانت سيئة دباسا يا عذري هانون يوحط بكين لماذا ايان الديكيه وهالبقل اللي قعطوا ايان لا يدوقون احدا اما في هذا جناعة هذا الموثى دمشق الى الموثى ثلاثة تيها الدون كمويه تيها الدون كمويه مرد مانا فهيالله دي ام الديكيه دمشي الله كميره وقهم اله يوكي الى معنيك تذين الى امنه ويو يكمل صد دون غادر وكان تعطف عن كجراو فذلك اوغ الى البامبا او عصي بالو فذلك هو سبب البامبا واثب انراهيم فكوك السماء ان حكار ري قبل محاك كوجر قيام محاك كوجر في حركه ونكون وقت فعند ساعه من ممح ومنا وامنك اكها الى الله سبحانه وتعالى يقضي ما قال سبحانه وتعالى وقال كسي امن كن نكون روحه وقهر على بالجحيم فضلا أو من ربك واحد إله إلتصار شريك واصطبل أو من ربك ذلك كات هو سوى الفوز العجيب صاح إله الجنرال قريش أو واحد لقى عصر الأنف كمله وارتف الديان الديان وينبالي سبحانه وتعالى ودخل الديان تربطها وعليه أي أشرقي سؤدره فإنما يفترنا فإنما يفترناه القرآن كومفضين بولا إنسان بالاستعانة عرضها أن العالم يسألك ما, ما ضبط شيء وأنتما قد الأخرة أن فض الرب مع معهم متضحك اخي واحد احنا فهو سبق و ما وما كنت وما كنت اكتب من قبلي من كتاب ولا تخوض بيميني تعالى ما قر وحنا واحنا جعت كما من اخرين قران عدنا وكث قرانك و تسمعوا ولله سبحانه وتعالى اسمي عز سبحانه وتعالى فين ما يسرنا قران كوان في الي ثاني caalam ay taqaan sidaa baa مرتب القرآن كان quraanka in oo darta qalbiyada u soo sii u noolay oo duwan tuna aya quraanka ugu fabaanay haddii qad waxa la haya gaalada ku dhaahay sub inno biyow waa murtaqina wu subiyan iyo wu subiyan waxa idinka in ku dhaahay adiguna subu alayhi subhanahu wa ta'ala sub ilaahir rahman irhamin hendiro kitabi allaah al-aziiz al-hakeem jaasiya turba dhaqbaal تنجل الكتار كتار كتار كتار جمسة من الله إلهي حجيث وفقعها عليه العزيز الحكيم تفضع السلام إن في السماوات سماواتك عبور قولة دا حجيث في السماوات سماواتك بحرورة والعرض يدولك دا حجيث العياسن حرامة دواهوين وإلهي وقر هيا فسغن يا حرامات كهرية سماواتك يدولك يستيء أغوريه يستيئنه يوحك كل حظهن للمؤمنين بك المؤمنين صعباء إلهي كب سورة من السماوات كمان برناع لغاية عشرة ولا يتصور مأيات ولا الكور وإنزال الوثل عزنا يدوى حاوينا كبيرون يرأى الجايكسة هوا فهبون هم هم بإله الهو برثوه ملك صال الله كيريون فرم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها ومال لها من فروس يالله تنفانوا وساوكا من عاية في السماوات والأرض يمرون عليها فلا ينظرون إلى الإبل كبه السماء كيف أحكى وإلى الأرض إلهي سبحانه وتعالى وهو انت وصل عنا ده واحد كجلة وين ووحوا وين وهو أجائب هون فإلهي ورشاء ووين انسان الله بقول جهده هو إلهي الوقر سبحانه وتعالى وفي خلقكم إليك أبوكين الدحية يا وما يبطوا إلهي وصل في دي وفي ريوبة دي ومن مخلوق نارها سعى آياتم باقصرة على نار باقصرهم إلهي الوقر طيال لكن أرشي لي وإلهي كو قال لطاوم اليوقن بذك إلهي يقين صند وان إلهي يا فإن دي ائتي ماك قام إلهك غرام ما هي بذلك غيره لا عليه بس هي يني نصدق <تصفيق> توهو لو ليس كن بس إلهي فإن هو سوي دين عبور بل سيره يدين كدوي سيري مرا في عرب في لوقبي عليه غلياه بس نصدقوا ساسه وفي خوفكم اقول فينا دهيس يا والله يبطه إلهي وفرديي ومن دابتي لقوم يؤمنون وقت ثلاثة لي هذينك ثلاثة والمهار معلم هذينك ثلاثة فو نعيم ذا الله إله وسعود من السماء حج الصمد ومن بجده نشوف فيها مصدر إله سبحانه وتعالى وكان ومركو واحد وخصص على صورة يدضعونا رحية نوري وصابك ب صاب إله وسكون نري على الأرض بعد موتها انت عندما وتصير في ريح ما ربيتها كيما نك ما روح كيما خاوتو فكينا مر حجان فوري كايماك مر دينو على كايماك مر وحاي كايماك فلين عن مر وقبو مر وقبله مر بكسيتاي وكا وعاياكم باسطون اللي قوم يعقروا مثل عقلها سبحانه وتعالى مسته في الذكري الهي وين ايت بغتان وقت خلال الليل والنهار هذين سنبقى. ثلاثه اي مر بميد ايماني مد ذيران اي نض من السماء يوزي لهم صوره وفحيانه انه ريبيه الرابع على الارض الوكي وكنه يبعج موتى وصفره يا حيان دا بايره مار باكسيح مار من ناقف مار وطوا عاسفه وحيب عبريمي مار معان وكان عليك أنه الله نحن الله ، بالحق عليه وحق الشيغيا وحق وعدب وحق إلهي كتاب تسو الشيغية آآ يا قرانك الشيغي وعدب يا وحق إنوش بايه وإنبّره إلهي دوحان وصع إنبّره وحق إنبّره دلّو باللوج أدوم كيّا دمّا بكيّث تيّا بحجّلت وحق صدّي ينبّره تلك التنّ تلك هذه التنّ الرجوع أخرين أيه أكل الله وعيا به الإلهي نصلها عليك وأنا نفلوها وانا هنا عليك بشارع بالحق حالي ايي حديث شاك كاداي بعد الله إلهي وركي تكد يواياتي ايي تكد منو طوان روح إلهي حديث كته موت روح الهي الهي هو حديث كاب روماين هذا هو روماين عليكم هنا وتعاط كواحد كلامك الهي راعي و روماين و و خو غران و او غيري و حقراني اللي هو فبأي حديث حديث ثلاث بعد الله إله الحديث فيه تشجب وآيات آيات مي يومين وطمينة ويل وعلى بسفل لكل عصرات نبدان أورث كل عصرين الدم البصر هيا الكيسة أولا فعل كيسة أولا الدم صلى الله القابة جعانسه قابة وكه ويدندي مركز عندها فراء وكدام بأي مركز لجيس الدم دوي جعانسه ويدندي أفاك أفكي فهي كاسة أولا إفكي ويدان أولا تفادى كل جيب على ابن علي هو في هالحاله دي على السوقنا لكل افاق نقدر اعوض برانا غير نقدر اعوض انا اي مخلوق <تصفيق> يقدر اعوض انا انت بين شري عشان او الشيء الاقتصادي انه يدميه تو خلاص تفادى اسكلف كبره يا علي يس نو عليه جيشه ثم يصر ودعي مو كثير حار يا مصطفى حاجه هذه الكلية سبحانه كان الله يسمعها كأنه وشانه لم يسمعها عائلها يواجه سوى المغرب فبشيره كاوه حد أشريك سعاله قل بشريك سعاله بإعدامنا شو حد كثار عاله هذا الكثار لهو ذنب فعل ذنب هذا كثار وابدان أبوه إلهي كتاب كثائية خير حدوه المغرب خير كان يتوى الدكت من هاي هاي شبه في سير معافيه سمي كبدو كين يصر ودائما وحش سو كوراني ما بس المقام يوش ما صار جل عيوه ما صار كين يوش بحسب الدليل مهيد الله تطلع عليه يلا العقنا يدشيه ثم يصر وحش سهل كبدو كين قال لماذا يصير يدب يصير بين أبور كصير وحش كوراني ما بس الجل حريه عياك نسوي لسنين كأنه شان فبشروا بأعذاب عليك كيلا وليل أسلسة فيانك وإذا علينا مركبه قاله من عياتنا عياتنا ما قا حتى يان اتفاق له جوه هدو عياتك إلهي وحكبرتو وقلو قاله جاس جاس ببكال ورائك قوة اللهم حيليين عذابا مهين علام عذاب دليو صلح النوع عاسي كتاب في صاورا بقم تارقوا واخن صامنا رويين ولينا ذكروا ولي لك ورق قومة وحي إلهي وكرهو قادي لهابو إهاني ساولا نغمك ساق ياريك ساولا نمرك وإذا علينا مركو قادي وابو برطر من عياتنا عياتنا عياتنا حق ورشيان مصو وحكا برطر يتخذ عياتنا عياتي هجوان جهس جهس عيات وحاوها إلى قرآن يوكى وسجعره ها قرنك هو الإلهي اللي قرسه قادي ويداقيه السده قادي ساهم ليه ساركا عرض كيف قاما الله العذاب المهم بإليه من ورائهم وحاقوه الرئيس كوا السفاة قال جهنمو باستوى يسوى قبرك كثبه لقبل الله وقبرك من ورائهم وحاور صوراه جهنمو ولا يوقني تياق المهي انا الحق قوله ما كتبوه وهي الشقيسان الكتبالان وما رحى الشيء انت بلان دوتك سائل تتبري وادوثا مالقبان كهو ووحق سبحانه وسعاله وشتيجي انه كثبه والامتحان فيها بسم الله لوحده وارب امتحان ويه قبض عليه مرك على وسوي وشي وكسب رأي ومارها وحلا وحده ترى ينمر من ورا جهنم ولا يغني وحرق صر المهاي أنا محجور مع كسب وحده كسب رأي شيئا صر المهاي ولا ما خلو وهي صار مثنا وهاي صر ومن ذي الله الله غير فيها أولياء أولياء كلهم وراء مخيلين عذاب عذاب عذاب وين هذا كتاب كان هدا وحنو يتابعن <كنب> وهم و هو الباء خيرها في الصيف واحكثوا اشترى ثلاثة حاجة دقي قادوي والنور والقلب دقي مركز النبدي و هو الباء اسقارة ماشي ماش خفر لب هذا الكتاب قيودا و هنون و هنوني واللي بينك فرع كوي كوفيد في ربنا وهم كانوا كوكف لي اللهم علام بيني علات نجيب دولي حجه عليهم الحرم على عبد الله هو كانوا مره بان شغاناي يا قيامه ياه قران جاهو حجه انت اللي جيني خوي قوانا وبنياس صافي هو على كان اللهم علام بيني رجد اودي دولي حجه عليهم الحرم الله لله قال لي كيوي فخرت لكم لأجل من جبتن على البحر جاي بداو قرينت خارج لحد كسو عنا إنسان كسو عنا إنسان واحد دلائل المبرك التجلي إلهي بده وصوت صخرة التجلي سو صوت ألفونت الدوني في بده لحد بأم في أمر إله قد ولاء ده صورته بالتجلي وهاي لما يجي كسو عنجلان فيغرنه هم يسكن سيوتك ما يشوفك التجلي وهاي بيعي صار لي بحص وهاي كشقين قين صار مبلاي يا يسمعون مرحة أمر إلهي باكس الله محانا اللي وصخرين لكم لأجلكم وعلي سبحانه وتعال نرى البضان المصالح البضان باكو جلتوه عن أهل الهران عيني على الجاهر عدم إلهي أنا وصخرا بضع عن المرحة حقا ووسي المرحة حقا ووسي المرحة حقا ووسي المرحة حقا وصور الله إلهي الذي واكر سخرا صخراي لكم لأجلكم إنك دلتم البحر للتجياء سيوسعك الفلك الدونيلي فيه الببه ده يا ده بأمره أمر فيله الكبتق <تصفيق> والصاب بالابكان من فぶりه إلى جسده أوعى صور إنك أنت وينو ده إن أنا ما حسنتي ما كه حاجة بدو كاره حنا نوخاو حباي كعيا كوره ضي وادو ضو الله يصدق يوهي كوره ضي حنا نوحي نويم الدنيا ون بس حاجة نويمها ثام نرش النقلة وتعال ولا على ختار شوية كل شوية كل شوية إلى النعوين يبدأ وين صخر النعوين قولا خليلات خلقني لاجل يوم جديد ما مخلوقه, مخلوقة مخلوق في السماوات وما مخلوقه في الارض تامين عن ضمان الى الهي اجس قعوي مخلوقات الى الهي سبحانه وتعالى يراني ابا مخلوقه لنفسي الخليل من ان ربان نهي يراني محاوله تعالى سمويه ذو كل مخلوق يستنوي حتى ما رايت اني انا ذلك يراني ويعني فلانان ضمان ومنذ ذلك قيبا الى الينك قيبا هو kayba wahi ino keney kuwa war inaga gibinay isoo ilaahi ما لقب خاصه ان كاتبين حتى عليه وردو كوي العيان لاو مع من بين ال ومن خلفي يحفظونه من اجل الله هو كوي العيان هو كاسا خارض هنا مركز مخلوقه ثانيه كوي دولته دينك انت يمكن سبحانه وتعالى يمكن يجيني دين سباغ جناي وادي بابا حتى وقت تمرج سواء انت لا واوي مركوها على خير تعب منتهو دونك انت قال لك هو كويس و... عرش الرحمن هو سمى يده وكيو وهو دنتوين حالين برسولك هي جاي يجي هو تورين بس بالله جريله لا كذا العرش اللي ممكن تعيش في حاله خير بقدر معايا من عاد الهجر مركو ان الرسول هو عرش الهي ده جريله فدعاه تكون مرقبه النشت ينزل لي يلعن علي واصدر عرش بيتي تخلي محاوله الله يقول وهو لين وي وتخره هو تخره لكم ايت من كذبتم ما مخلوق هو سخريه السماوات خصوصا وما مخلوق في العباد خصوصا جميعاً مخلوق بما ينتمي الى هيئه الى الله عبوره الى الله سبحانه وتعالى فما ما كنت مخلوق السماء لا يد سخر سما ذلك qo dooca iyo qor samada in ilaahay uu xaqalay waayato baqna la qoon soo xadkee waxa muuminka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dhanba annaga noo awolay iyo dalka noo xaqalay waxa qosogono waxa markaa fakir ayay ka khaldoon waxa u jiya marka ilaahay uu jecelado ma u jiya ilaahay noo barsto ilaahay awluu ilaaynu weenay qulu hatta يغسروا هاي السجل بعثين قوي لا يلجون أن تعب سنين أيام الله إيه عقاب ثي س يجي سورة وارمر يقاوم أن تضناك يقتل وروحك سمر يان إلى إذا إن كار إن كار جود دونك كسر كده على سردوا المكيو إن جمكالج كفر إجيكوا جعمنا الله ترى دكتور يمن كنا خروقانس تحرر جعنا خاين أبوه بقولها أنا وتعال مخالات كسر لمد وعليه شيء وحاش كر عض وحلايدو كسران يردن وانا اي شخص هذا كيف يجيس سطح الله يجعانا وانا نكلب عفا وانا نكلب سيدونا وانا نكسرنا وانا جيدا بلدين هلكين يجار وابقوا قنوي حكم الضراء دي الله وحلوكي سليين اتباكر هذا وانش بساعة يو ووحكوكو عصوت لباسو ووكاسو بابقوا اسلام عدل صوت قلو حتكسر للذين امنوا يغفروه بعفا كله فرح كقع علينا هو هذا سين لليدين اللي, اللي يبدون فوان كعشرين أيام الله إلى أقاط فوان كعشرين فوض بعضه وحى خص من أيام رمضان فرح شقاش ليجية سوء عار من القوم ما كان يسوى نضبط إلى يوم وروح يين كوكة من يو وعلو سريان سفان إلى يبا ينكر البويزون الدون كي يعفرن تو ينكر البويزون من عنده قارهم شو عمل وناكثن صنف في النفس يوب عمل خاص قصة نضرب قصة رياو أضم وانا استاع عارسي 8 سنة ينا فعليها ميك تشدوشة أبوها ثم إلا ربكم ربي ينهجز ترجعون 8 سنة ينا ايه انا الصارحة الثاني ينادي إلهي قد وضع المقام مرور بإلهي بحرسي السيد وأنا والله بني كان انبلا من علم وانسينة. وأنه وقتنا بالنمان سينا سينا بيهم الله يكسر الدر وحزقناهم واني الزغن مالطا من عاما كل زر من يستلوعي الحطى وانكي تيها كل وفضلناهم وانكفض لي على العالمين عالم في وقته ولج وينكسر يسنوكج عليهم بقالي يسنحان ويكفض البنائي وعثيناهم بانسيان بيناتهم هو على عيات عدو من الامر أنا كدينته دينته وديه شايا عوالي وحانو قد شرعي واضح وعليه سبحانه وتعالى عياد على العبد فهو الب أكر عديناه أو رخينا له كعديان سن سبق فورا وساعي وعطيناهم بينات من بين عياد على العبد أو من الأمر أمر في هي وحاء إليه سيد ورب سبحانه وتعالى كتاب كسيه أوش إلهي حكم سيد أما إنسى لما أن بالنفس يخز بقسيه فدلعي عياد للسي بينات اللي حدد أمر فما اخترت اسم خلاه إلا ان بعد ما جاءه العلم علم وملك وجهه المريد مركه رميت خلاف ذلك مركه ادونسن يو دبي قبطه وكافه برائ له سميه مدباح قام الصلاه على الله انت الشديد لا تنسى في اليقين مركه قالوا عليه دال بيميدوده مركه يبروا عينيك لك الفوق إلا ان بعد ما جاءه العلم انت ينبغي الصلاه تنبغي بحيث تخلاص انت حس ساق وياليكا ساق وياليكا ساق وياليكا حسد اي ثقة هان قوي يحيث يبدي بني اي ثقة لها فينبه سبحانه وتعالى بقي جمبا يثقة لها حسد بينهم يدعون حوضاء هذي ان ربك رب يقيا الله يقدس بينهم ضدك الله ربك يوم القيامة فيما كان روحه اهيان في سجده يخفر فنقوة ثقة لها عليه سبحانه وتعالى إنك لي محضة يا إيو نبيلهم قد الله سبحان الله و in و حالهم سين دوانا إنك أدونك أو دنك كعانتك فوقها فى السنك نبقى نعلم كقاية دوانا فكوا يسمين و قاية سمين هايس خلافين في على بعضه و ما شغل يا مغرب لجالك و ننفو إليك حصون كشه ليس بالله و ليس بالله بحال لعينين الكثب رجية سريدة ومن الأمر أمر دين دينتا اليوحان دي كثيرين وضعت واضح نصر الله عليه وسلم المشيس الوحي يا كور فضوينكم هل محاكم يتركتكم على المحاجس البيضاء ليلها كالنهارية لا يزدق عنها إلا هارف وحان انكذت الرسول رسوله وقدونك وانكذتك إياه إذا على المحاجس وضعت وهوين يمارين كثيرين الله أرقيت وضبع كمن لا يهضوا إلا في الحلاكة من الشيبان فعين رب اسمعانه قالوا لي ثم جعلناك وحن كاية اللي نبي الله على شريعة وضى الدشا من الامر حد عمر وضع الدينتين وحن كنا دين واضح دين وحربة عبائينة نبي الله الموسى كتاب كل شيء كان كثير وعبائين بل كثلت فاتبئها وضع رع وضع عبائن دشا لكي ياللي وقعها إلهي كتاب تيتها رع ولا فاتبئها راعي أهوى هو بينا كو يهوى على الله يعلمه هوى الرع حما قلنا بأله سبحانه وتعالى إنه رأينا اللي هوى ذهى كتاب كتابك الرع هذا الهوى ذهى الرعين هو هلا تسمى آه قرأي يهدونك على ذهى الرعين إلهي سبحانه وتعالى واخنهرس المره والجوري شرف بدياراني الله قد جعلاني حتى نرشي أدونك كوها ذوي خير ضماني يا برواقب لنبل هيري هذيك العريب أبقى ليسهو لن يغنو هو هوله وفاعة يوي هول هو قال هو له لن يغنو عنك كهذا يقم هيان من الله اله اله الجيسر الشياء وعي فوطر كرامه وعي قاتل إليه كامل بسرع هذا قال له هول رأى آها قال له سفنان هذا كله قال له وثني إن على شريعة من الأمر محاول ضد لينو في العنو وإن هذا السراد مستقيم هو ضد هذا ما يضد طرس oo addday on nay oo kitaad ka aha isdi rasul ka had la gale halo mahada ahaya hawa noa aw garay no sa aw adi ga gaanhadha ila eqaatiila la ma ku sal marka yo tarima innu miyaw dadka ha was ra aha planoyounu deata maayaan an ka hadggaaga oo kaime ni la iaha eqaati sa had sayya way na الحق لله وحده بعد اللي بعد الحدود الى المستقين اخره ويصلينا وينتوارين لكن الدن كان جارد يبي اي اوليها الله سبحانه وتعالى شيطان تا ودي فسد الحياه ايغا استكت استق يا واحد صطر مثل ادو هرعان والله جلنا واليوم المستقيم ذكر فقين توير وي يا ذكر فقينها مات روحها يا حفظها يا جعل يا اوجر الله سبحانه وتعالى ما اله الا هو اوجر جاره يا انا الشريعه سبع شرع الكتاب هذا كتاب كان بصائر وانوار من نهله لكي نور بولي بصر يا بصيرة كان يجرى هذا بصائر وجمع بصير نفض بصير المحيثة وعندها قلبك وعرفوه مهم كهو كون رطب بضل كون كوان لأو كوان قلب أجيو غاناو دباناو عند قواكف عمدالجال كومايال يا ملايين المؤمن هو عالي وكتير شاكب حدا اندار عيد كتبته ووين القصر يعني انتيري بديه كتاب كيتم تليك تبتيك تليك تبا نصف القوانات الزجاة بأنها العيو مالس رجاري من في لكن سينا قطعه إلهي سبحانه وتعالى فيها لقاء في عوضي مركب بس صائره مركب ونورك وعندها هذا الكتاب خاني بس صائره للناس لك وشويه هاي نور هي عنده قلبه حجيه شاهو كتاب كانت رسرعه قلبه يسلهي النور قلب يغلي فينا حقب كو اركي بعض الكو اركي كاغدي حقو كو اركيا كراي وداه رب سبحانه وتعالى وبري جنادي ودا ما ري في نار تكلفها سيدنا كي وكفاني رسولك رضي الله عنه وارى وارى اليك كتابكم قلب يغلي الىه قلب دينا سبحانه وتعالى هدي لي وهينن عني هذا كتابك بصائره وانوار ونور يولي هينن عبدك وهدى وره الرؤي هنون و ورحمة النحريس ويعدوني اخرى وقبى النحريس يمتويه يقال بيسا يمبولي يرى النور بجريه وملكا عركا وضلقوا مري ويببلي كبح وإلهي برسولك يصبرتوا اخرى برسولك يدون كبس يوهنوا إياه وضلت تحتها تصفا يو إلهي أدوني اخرى ونحر لقومي يوقنون تصحر رميسا بقلي يقينة كتابة الرميس أمحف سلام وحيوم ملايين قال لي كوي يتلح وكسب اذا ياتي كما يقول طب في الذنوب تفخايس ما هوم مرينيان ان جعلهم هنا كثيرين كل دين على كل او قله امنوا الاله وكتابه كنوي وعمل صالحات اعماله ونسو تذليل فوعا هنا تكون متايئ املايان ما هياهم نرا وماتهم وماهم ان شاء الله الله مركينو لي اما تيفهم بان ادكا لم يبيهم مرينان ما يحكمون وهيلاقي كمل الثاني يحكمهم يا حمبالي قال يمو منشوف تكون مديين إله سبحانه وتعالى هو حما وسق كميه وحمله يحمه فإلهي أبدون وهو إلهي كعمر قاصو إلهي كعبد صلاه إلهي سبحانه وتعالى عيسى راعيه إلهي سبحانه وتعالى هوها بارك يروي إلهي سبحانه كفر لا يموت يسكوني إلهي كبره صاع ما يحكمون بالي سبحانه وتعالى بكر صاع أمرين هم مو من كييه خيالتك عمل قصون يسكونك لجينا أدوني أخره نور إيو لما شبه ما يحكمون وخلق الله بنا وهو ابو رب السماوات والارض بالحق وهو ابو رب والشيء جاء الى وهو ورا والشيء الا عبار مريو خل نفس نفقه كل يد كانت وهي كانت وله لا يضل ان الروح والبا لغا مريو وهو شقتهو فرائك فالكون منو استخرق يا شيخ الىه في جعش الى هوها هوذي وحي نفصل ربطه والصمايم، وحيديد وهكذا يعني، نفصله، شو رأي؟ إلى هاي نوشي غي، هتقول كذا نوشي ترى لغة الوصله، واحد جعش هذا، وواحد على صلوقرد، واحد نعرث هذا، وواحد جانا روج، بس صعب الشيء سبحان الله تعالى، ما أرتبوا قرين جملين وكفوقين، و ما ضمانه دنيا اخرى الى سبحان الله تعالى تصف يعني نقطه اقول ان ادوكان و ادت قوسه ك خير وحي 10 مرات اي نقطه والله اليه او له جامير او لقد بو يو فيل ما ير الناس لو جويو وحي شلون تعالو جري جاي جاي مره دا هاي نقن نك على يرتي او الى خير و هل خيرتي حلقه يعني انه حرام مره ماكم جوج لبش بدل بالمد بشل الجهاد دول كل جهة الدوث كل جهة بخير كل الجهاد بشر اقرايت بالكون يا شيخ سواهم وحي نفسي في عيوبه إلهو خيش إلهو حوا نفسي في روح الجاش راح مجي اراسه الى الله والصميم وعمنا إلا وكثير واد الله والله وحين عفته هذ المدة وحده نعود قالوا سجه في الجنه النار في شهوات النفس ورسول الله حديثه متفق واد الله الله الروحاه إلى الابدي على علم الى علم الى ان باله كفي ان يمرت كهدو ي نار غير ايله بيرق وقت ان الى على سمح المقل كيث وخائف كبر وقال بي الى وجعل ان على البشر يمش دشو دشاوه تنبل بلاصات كمان هذا يهديها ان بعد الى لا اله انت سوى الله قد انت الى ياك جي يا هون ثلاثه ذكرون من الونسونت سو لا ختم على لديه سبب الدولين حقا مما غريو وقلده قلده حقا مما غريو على بسره الشاوة عندها بقول وين با تصر وحق فؤر كيوه حقه ملك فمن يا هنوين أيض إن الله إله إنت بلا يكد فلا ترسرون وقاله سبحانه وتعالى وقالوا قالوا فايدها ما هي المرسل معه إلا حياة جديدة المرسل لأدون كمريا نموت وعندما نعي القيب بعده ونحي أقايف فلا يريرنا وينوراني خاي با دامن تا نوانو اون وايي ركون انما الا جاد اذا كن من هلالي وان ويانه معلومه بمجده ان هلالي يمرون زلن كان معلومها مرور كودا يهدينا مديي بلخ في ذلك minhum maahum maahan illa ayaduna wax malaynaya mooy maalkuna waa wayna bana la yaqaan wax qashaa oo qaruxay dhamaahayna roshma illa hayatuna debiina roshma adunkeeda dhow mooyeen nimo soo waad deemanaynaa waan nahay qayb aan noo qadna way deemanaysaa saaxan balis dibdeli qayb aan walba sagay qaybna waa iimaanka qolayn uu iyo maalmaha aan joognay ee وما الله مصنون جدارك وحدهن من علم إنهم ما ماهم ماهن إلا يظنون ويقصون أمرك الآخر عليهم تشرع آيات صنع آياتهن نجبيينات من على إنك وعد ما كان ماهن آيات إلا هي سبحانه الواحد يلوه وحنا ولا يولا ما كان ماهن حجتهم تجدهودي دليل كل ماهن يوحى في, إلا أن يدهن هن في بس قول وحصر بعض الله إله با فيكم باذن نورين ثم يمرسكم باذن الليل ثم يمنعكم ويدن كل من يدنك يا ابيالك يا كلين الى يوم القيامة في يوم قائمان فداون كنون لا غير ما في مان با بشكل ما في يكون كان ولكن ما ترنا في كبنك لا علم مب وله إله من كل ملك السماوات والارض ويوم ما ينتكم تقوم الساعه قيام الله ايوم ما أنت يخسروا وخسارهم المبذرون أهل الباث لك اهل باثك ما انت خساره جميل جميل وقايدو وقايدو في وين جنب الرياح النارن جاي وسرع ولاش معنى القيامه كل أمة ومت كلية جاهس يد رجول فدلوا سهمات وهمين بعند بسوق وسفرت باربع أيام عيد الأم فريسك ومت وراء بحوارك يسجد رجول فدلوا كل أمة ومت كسر شو عوالله يلا كتابها كتاب أعمشت سووا الباقي سرت عنك في كل قرآن وياي هيبة لوقت ها ومو غراؤو كتاب تدعى تدعى الى اليوم... المك... من... هي... في دعوة الله وياك إلى كتابه، كل عمة في دعوة إلى كتابه. اليوم يوم سان ما عندك دون عمل ستين جزءاً، بروحه والمشي ثمان تهري. هذا هو عليه كان الكتابنا، فكتاب عملكم كان وكتاب كنكت. ينذب عليكم بالحق حق ويدمقره الله كتاب جعله لقراءه لي، وها البطن به لي، الله جواه من استاذين، فدهي هذا واحد دعمت قوات وكثره وله لقريب لجمجلني جاي معاي فك قريب عندما اوهم يا عليكم شيء إن من الحق وقعد ميت ان انه قلنا وهان نفسكم تكون واحد سمينه كانوا نقروا نبدا ما انت ان رينه قريو هداو يمين الى في له يكان مشغول اما مي راح اون اما مي سوقا كان ما ميدن سوقا فن ما وكله جواب حال وي مرض يروح الكاثر ترى قبل واحد كان صار امقون الله سبحانه وتعالى كنا كنا الذين مارين الذين عمل إن وحن الوقر إسكا إلا ليه جريب فمينا إلهي غميسيهم إلي قيامة وعملوا صارع ما شونا السلسني فو يسخيهم القرنية ربهم ربهم في, في الرحمة من حريسة وجنده القرنية وذلك كاسنة من حريسة هو يسوها الفوز المغين والليبان عبوا عليه حانوا ورسل الليبانك وحل الدونة إبو هارك زندة إبو هارك وأما يعني وحي فهيو قالوا وحالقودهاي أفلم تكنين هين بالقودهاي آيات سيء آيات هاي إلهي ساتة قودهاي فصل الله مدل عقره عليكم دوشين فاسك برتم ميلا كشوين آيات سيئنا في العظام وقمتم إلهي قواما قراروا مجيوين الجنج البلون وراء الجنجل يببنى دميرا ميلا هاي وإلا قيلا ويه ها الكبير هاي يقولها هاو وإلا قيلا مشكل له إنه وعد الله حق إلهي بل انقاذ كثير يبهي الوحيد الهي الضلن قاله يا باهي وهي الوحيد والساعة السعادة قيانا الله رئيس فيها شكل المرأ قلت محافظة ينبو قال ما ندري بي مرغن ما ساعة السعادة وحي صحي ان اظن ممرا ينم الا الظمن مرمه ايام وما نحن منه من دلوسة القيانا قوها وهو فعدها السعادة السعادة مرمو ومسافة بيدي في سبحانه وتعالى قاله وحيد والدجاء محافظة ينبو عليه اللهم بجاجة سيئاتهم مع انك كواحدة عمروا الله يوقع عفريت من سخيله وهو صحيح نصرها فضل متكسر جدا لكن ما ننسى برأيهم مغصين وبدوا فوضى هلا لهم يرجع خياس وما عملوا وها يستمعين ثمانين وحقه وحال وحا به ما كانوا هندي سيرت سجن قوق فيهم وقيل بحال اليوم ما ننسى من وإن كفر نعرف أنك غفر جهان داي اليوم هل ما كما نصيقا سألنكم أقول اللوذين لقاعي يومكم ما قالوا لكل انتها يكانه الكدح جسان وما أواكم على قدها يبقوا لي جينه عن نار وما لكم ينموه تصبقنا عنه من نار وحي ينجر جارة وحنا عرضا إذا قدها يمره صوت رب قدها وذلكم على ابكينه سبحة صالة إلنكو قد يسعى صالة إلنكو أقعب اليو لأنكم إذنكم إتخذت المحقية لكان عياة إلهي فزوا جاه جاه إلهي عياة كتاب وقرتكم وحاق يبن هوداي وبان الانشاء تقال حياة تبية مودين وحاقبه الدون لا يخرجون منها وعليكم حان لقد ما هي منها النار ولهم ما هم يستعصونا الصوير لقد طلب فهالي القريم الهي قط وكيان وفهالي القريم الدون, الدون كان يستعصب على الهي استعصب على الهي طرح مطلوب دم يا ابو كانوا الصالب كان وماشي الهي كحري فيه وكره ما أن تقولها لجيران لقدهن رحمه الله سبحانه وتعالى والله عمل في حاجياتهم الله يساعي أن كنوا وذالك كنت في ناس على كواح صالحين كأذارك إن نارك الذين كرست جيوبه علي لعنةكم استخدم آيات الله نزول آياته إله القرآن إله سبحانه وتعالى آيات مخلوقها وحكاية سنجاه جسده ما ينتمي منك الجرم ما ينال إلا يفكر آيات القرآن كرمت الله من شريه جسده سرع الدين كوى خطر وي بدكوا وهو داو شيطان باو كومنا عاميني إلهي كووين له السنة إياه خرأي يوح اللقاء بريوح اللقاء الدين خير في الدين ماذا علاكم خانه وسعاله وحا أصدر وحا إن هو بيش يورتحال لسا حد روه ربي له هلا يسعي لعلي صاح النقانينة كوى سائل وقل لا يخرجون منها النار فلقى صاري مهي ولا همهان يستعطقون فلقى اللقاء اللقاء اللق الله الحمد لله سبحانه لا يجف صدا مسكيت وكلكم الروح والبعث ولا ياتي اي حمد الله الحمد لله محمد صلى الله عليه رب السماوات والسماوات ربها ورب الأرض له كذلك بها سبح العالم عالم كون الهيكه روي وعالم كون هذا دغه وله اله الا الله الكبير كبير دوره كبير وقلمك الهي واسف اله ما سبد الروح انه هو متقبل وهي الروح دماسه شيطان رعي فكبره هو غير مخلوق الشيطان ماش قدماي الله ولله الكبرياء كبرياء ولاه السماوات سماواته كلها تسوين تسائر ورنا السماوات كلامه وكون والعند ذلك ده الكبرياء كله وهو العزيز الحكيم لله وما في طلب طلب الجدى هي حكمته والله عالم